الله من الشيطان الرديم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh. Uh -huh. تقر الله um Oh, <laughs> yeah. Yeah. <laughs> Oh, ube Dimoni roi له <تصفيق> الأسماء <تصفيق> <تصفيق> Oh, <laughs> الله أكبر بسم الله Oh, God, my God. أما اليتيم فلا تقهر qu